ல இல இயல وَمَن أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِيَ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ تَُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا وجد له سبيلا ودوا لو تكفروا كَمَ كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ اِن ت ولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذو منهم إلا إِلَّذِينَ يُصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقَ اللَّهِ أَنَّكُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّكُمْ مُحْسِنُونَ قُمْ تِلْقُومَ نَغُم وَلَهُ شَاءَ اللهُ قُلْ لَنَظْغُ مَا لَيكُم ان قت لكم فان اعتزلكم فلم يقاتلكم والقاوا اليكم سلما جَعَلَ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ عَلَى غَيْمِ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ أنكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السر سَلَمَ وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ أَعِذُكَ تُمُوتُونَ وَأُولَٰئِكَ وِقُمْ جَعَلْنَا لَكُم عَلَيْهِم سُلْطَانًا مُبِينًا